بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الدين فقالوا إنا سمعنا قرآنا عدبا يهدي إلى المشن فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنَّهُ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبَاءٌ وَأَنَّهُمْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوا هُمْ رَهَقَاءً من الآن يجد له شهاب رقده وأنما لا ندري أشرون أريد بما في الأرض يماد أم, أم أراد بهم ربهم وجداء وأن منا الصالحون ومنا ومنا دون ذلك كنا قراء فقداء وأما لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يطاف بخثا ولا